بُوكتُو. ثلاثة عشر. ثلاثة عشر. اكتيفيتاتي. الأنشطة والأعمال. الأنشطة والأعمال. تفعل مارتا. ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ يا لوكريزه ان بيرو هي تشتغل في المكتب هي تشتغل في المكتب يا لوكريزه لا هي تشتغل على الكمبيوتر هي تشتغل على الكمبيوتر أونديه استه مارتا أين مارتا أينا مارتا؟ لا في السينما. في السينما. في السينما. سويت لعوم فيلم. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. تفاجأ بيتر. ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ el studiază la universitate. Huă, Iudarisu fil-Jemia. Hua e dros fi el El studiază limbi. Huă, Iudarisu lugat Huă, e dros luat. Unde este Peter? Aina, Peter. Aina, Peter? În cafena. في المقهى. في المقهى. يلبا كافع. هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. <تصفيق> إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ <تصفيق> إلى الحفلة الموسيقية. Ila al-hafla al-musihia. Ei ascultă cu plăcere muzică. Hum, yohebuna sama al-musiha. Yohebuna sama al-musiha. Unde nu merg ei cu plăcere? Ila eina la yohebuna aniadhabu. Ila eina la yohebuna aniadhabu? La discotecă. Il a disco. Ila el disco. Y nu dansează cu plăcere Hum la you hibuna rox. Hum laju hibuna rox.